وقفت بصدر المعار وشابت على راس عشرة تشوط نوبة وتقف نوبة نوبة تسقط على الغبر هذا لي يتشم بوريده وذاك لي يتحبه بصدره صاحتو مد معها شطار الله الله كسر صدرك يا ماسحون الظهر حسين يا محجة السفر من هولين قد طايبي الطاعبين أمي وريداك وسهم لي نعبيك قلبك جدك يا مظلوم يا حسين يا روح الزجيا شوين الأهل وان عن الفاطميا يا مطلوم يا حسيح يا روح الزجيح جاوين الأهلوان عنهم الفاطمية ليش ميت وسد الغبار يا ثمار قلبي قوم لفرش لك تبتي ونام ويت والسد لي لو أن ما عندي تAME تنتقض وياك لي والموت وياك حلا لا شن الروح والجناء مقضوا عند العيلة والعالم الهدم حي زيان بانو هم عفت أهلي تراني الدهر بي تراني الدهر Biya zamanin, o xalna kum mutaain, waanen qatbiya, kawan al طب مي اي ودعت جسم الشهيد حنته كم خدرا لا ضلوا لا ذرا ويا لخوكم حيره ومن حريج النار هدت وخدرين ليتان منظر بحياتك راح وتيسرت خواتك وخدري اللي كان منظور بحياتك راح وصفة وياك وتيسرت خواتك واحترقت سواوين وديوت الحمية تا وين الأهل وين وين عن الفاطمية عن الفاطمية يا مطلوم يا حسين يا روح الزجية تا وين الأهل وين عن الفاطمية هون هذا الأمر ترعى لي عيال من بالك من اللي يلوجن من هو يحرس لك اطفالك ومن هو يتفجى دي تايم حسين ويردش دعاياك والليال على الحرمه خضر على الاخص لو ذب هالدهار عاك خيد توضيح الخبار راح مرعاك ودلالك يا بوفاض أبد لا تعتبع لي أنا لو أنخلي ع عشاط ومشي أنا يا بوفاض أبد لا تعتبع لي أنا لأني لو ان خال ينال ع وعنك غصب ماشين والغابة بطيا شو أن الأهل وان عن الفاطمية يا أهلوان عن الفاطمية أتشني اسمع صوت من المشرع الزيانة بيجيها مودعا يمخدرتنا للعيال تشفليها أمثلي أختي دلالي وللفواطم دللي عيها ليكون عقبي تنهضو وما غير تشيل ليل تزيل وسجلي بنصرتنا اسيل وهمة أهل تشمثني وسكن بالهم انت داعيش بحماها لوفتك بيها العطاش وش تنضمها وسكن بالهم انتداعك بحماها لو فتك بها لو فاش وش تنضمها اسيها دمعه العين ونفيني وصيه